Kuule, mitä aina sanon, ja päästä. Olen saanut, että olen saanut, että olen وأنا صائم قل لي ما أصمع يا حازم قد أفضرت وأنا صائم قل لي ما أصمع يا حازم تهدى صوما أكمل يوما فالله تعالى أطامك ما من باسي أنت الناس والله تعالى رازقك Allah Ta'ala raziquka taqabbaltu wa